almidan ya Ziyar, nabas, nuequimu iman Nihmi ziyar, nabas, nuequimu iman Al miidani, aham sawi al miidani Al miidani, aham sawi al miidani Bansoorien, biden المولa, bansoorien Oh <laughs> جينا لا تنسى تراب الوطن ولا الاطل حزينه المصابه مصابه ابو الصراخ لا مصابه والراي مرفوعه والمجالس دينا والمجالس دينا يا فلسطين هليلي حنا اللي حن شمجينا وماس اليومي